ان الله كان بما تعملون ببيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم لنائت ظاهرون منهم ان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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت, زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُرًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَامُ قَامَلَكُمْ فَرْجِعُوا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 إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله غويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقد ففي قلوبهم وقد ففي قلوبهم مرعبا فريقا تقتلون وتأسرن فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضواها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجهك إن كنتم لا تردنا الحياة الدنيا إن كنتم لا تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأَسْرِحْكُم سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدار الآخرة, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُم اجرنا عظيما يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينة يضاعف يضاعفها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا وَمَن يَقُلْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّةَينِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ أَنَا بِيِّ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبروجن تبروج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين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 والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كفيراً والذكريات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِينٌ وَتَخْشَنَّ نَاسٍ وَتَخْشَنَّ نَاسٍ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَ زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْلَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 يا أيها النبي إن أرسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرج مليرا وذشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبيرا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 ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحهن سراحا جميلة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 أذن لكم إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أي مالهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بمعصيهن واثما مبينا يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين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 yakulun ya leytena ağa n Allah ve ağa n Ressulah ve قالو ربنا إن أقعنا فأضلون السبيلا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملها فأبين أي يحملها وأشقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظل جهولا